فَقَدَّرُوا تَقْدِيرا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِي كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه وعليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا ساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا قل أن نزلوا الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان وفرا رحما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى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 الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا أولوا دعوه نالك ثبورا، لا تدع اليوم ثبور واحدة، لا تدع اليوم ثبور واحدة، ودع ثبور كثيرة. قل أذا ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ mereka akan وَكَالُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الله لقد استكفروا في أنفسهم وأعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا 112. وقدمنا إلى ما وقادمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر خير مستقر واحسن مقيلا ونشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يومئذ اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب يا ربي إن قوم اتخذوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، وكفى بربك هدي ونصير. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فأدك ورد الله ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جنّك بالحق وأحْسَنَ تفسيراً الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر ما كانوا وأضلوا سبيله ولقد أعطينا موسى الكتاب وجعلنا معه وقاهرو فَقُلْنَا اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوماً حين لمّا كذب الرسل أوقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاباً أليما وعادا وثمود وأصحاب الوس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء افَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْهُ كَانَ اتَّخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَانَ دَلَّ يُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهِ وسوف يعلمون حين يرون, العذاب حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرى أنت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون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 وهو الذي جعل لكم الليل لباساً جعل لكم الليل لباساً ونومس بثرا وجعل النهار نشراً وهو الذي أرسل رواح الشراب بين يدي رحمته وأزلنا من السماء لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهده به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاجا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 وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرا وَمَا أُرْسِلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرا وَنَذيرا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ رَبِّهِ سَبِيلا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ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 قالوا ومرأ أحمان أنا أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل ونهار خلفا لمن أراد أن يذكره لمن أراد أن يذكر أو أراد شكره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّا نَصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا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 لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قروة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا اولا يكجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما قعدينا فيها حسنا مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم